بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم كَمْ ذِي نِعْمَةٍ فِي الْآخِرَةِ يَمْتَنُونَ أُولَئِكَ عَنَادٌ رَّبِّكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَاءُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ لَمْ اتنم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ادصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الاخر وما هم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 وَإِلَىٰ قِيْلَةٍ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ طَالِمُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ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 الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمّا اضاءت ما اطاغم اسما الله به انْشَرَحَ الله بِنُورٍ وَطَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمْ قَوْمًا لَا يَرْتَجُونَ أَن تَصْطِيْدَ مِنْ السَّمَاءِ فيه ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ياد عالما في اذانهم من الواحد حلا الموت والله محيط بكافين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء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 تَحْمَدُ رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَكُم والذين مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْرِمُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ بِصُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُ شُهَداءَ أَصْحَابَ جَنَّةِ عَدْنٍ إِنَّهُ وَعْدٌ يُحَقَّقُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 ا الزواج المطهره وهم فيها قالعون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعضه فما طهره فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا لَن تَدُلَّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين يَنقَضُونَ كَبُدُونَ عَهْدَ اللهِ دَعْنِي لِتَثْنُوا وَلَكُم مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُخَرُّوا وَيَحْفِظُونَ الْأَمْرَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَسْخَرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بعوم فقال ان بعوم باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وَنُزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ الْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ قُلْ بِأَسْمَاءٍ قَالَ ألم أَقُلْ لَكُمْ وَأَنَا لَمْ أَطُلْسَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُخْفُونَ وَابْكُونَا لِلْمَلَائِكَةِ يَذْهَلُونَ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 وَقُلْنَا انْزِلْ تَبَعًا لِبَعْضِ النَّاسِ وَلَكِنْ في الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ نَهْدِي مِنَّا إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ياد من اطرائل القرون نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفي وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ مُفَرِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَبْغُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۚ تَا مُرُوا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَسَنَسْتَغْفِرُ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ وَأَن تَكُفُّوا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَأَن وَإِنَّ هَذَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاصِدِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ آمنتم عليكم وآمن طبتكم على العالمين واستقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يسقط منها عدل ولا هم نصروا وَإِذْنَا جِئْنَاكُم مِّنَ آل الْأَرْضِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّرُونَ أَنَا أَسْمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا أَنبِكَُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَمَا عَتَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِنَا الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تَجُوبُ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ذلكم خير لَكُمْ خَيْرٌ لَّمَن دَبَّرَ أَمْرَكُمْ فَتَبَارَكَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِن كُنتُم يَا مُوسَى لَنُتْمِنَّكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَحَدَّتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَحَدَّتْكُمُ الصَّاعِقَةُ أَمْ تُمَتَّعُونَ ثم نادتنا قل بعد موتكم لعلمهم تشكرون ومن لنا عالمكم ذو غنى وانذلنا عليكم المنن والسلوا قوم من بني ما رزقناهم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ خُمَّ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ الْبَابَ سَجَّدًا وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ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 فَجَرَتْ سُمُ الْمُثْنَى عَشْرَةَ عَيْنًا فَدَعَا لَنَا كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا اشْرَبُوا مِن ذِي الله وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ رَّبَّكَ مَنَأَ مِن مَّا تُنْزِلُ بِكُلِّ الْأَرْضِ مِن بَقَرِهَا وَقِطَائِهَا وَصُؤْلِهَا وَعَدَسِهَا وَبَقْلِهَا وَعَلَى أَشْجَارِهَا يَطُوفُ عَلَيْهِ الْمُوَافِي إِنْ يَتَوَلَّنَهَاكَ فَإِنَّ لَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ وَبَلَدَ تَعَالَيْنِ مِنْهُمُ الْـمِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحق يَنْتَجُونَ عَقْمٌ وَكَانُوا يَعْجَبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالْمُسْلِمِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ستورنا فأنتم بقوتنا واذكروا واذكروا ما في من عللكم تتقون وَنَتَوَلَّيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَقُمْتُم مِّنَ الْخَاطِئِينَ وَلَقَد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بَدَعْنَا هَٰنًا مَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْنَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِدًا لِّلْمُفْتَقِينَ وَإِذْ قَالُوا مُكَالِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَدْفَعُوا بِالْبِرِّ قَالُوا أَتَسْتَخِذُّنَا هُوَ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 قَالُوا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِمَا يُرْسَلُ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ نَبِيُّكَ فَدَبَّرُوا مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذَا تَمَّتْ نَفْسٌ فَدَاءٌ وَطٌّ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ وَالَّذِينَ نَبْرءُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخْزِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَتَلَ قَوْمَ بُكٍّ ذٰلِكَ فَهِيَ الْحَجَّاتُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا وَإِنَّ مِنَ الْفُجَّاتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَنَاهِلُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْتَطِفُ فَيَفِيضُ مِنْهُ الْمَنَاهِلُ وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَنْ وَاللهِ بِرَافِضٍ لَا تَحْمِلُنَّ أَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَمَا يُحَدِّثُونَهُ مِنْ دُونِ عِلْمٍ وَمَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا نَطَقَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا غَلَبَهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا هَتَحَدَّثُ مَنْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ يَكُونُونَ هَنَاةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَوَيْلٌ لَهُمْ مَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ له لَهُمْ مِمَّا يَصْنَعُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ فَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ وَلَكِنَّكُمْ تَخْلِفُونَ وَتَوَدُّونَ أَنَّ الْأَرْضَ يَلْتَهِمَنَا وَتَوَدُّونَ أَنَّهَا انَّكَ كَذَلِكَ تَسِيءُ وَأَحَاطَتْ بِهِ ظُلُمَاتٌ أَسْمِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ يُصْهَرُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَأِنَّ الْوَالِدَيْنِ اسْتَأْمَنٌ وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تَسفكون دماءكم ولا تُخرجون أنفسكم من دياركم يَعْلَمُونَ مَا قُلْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ إِنَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَأُخْرِجُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّبٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجٌ فَأَسْتَعِينُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَسْتَعِينُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَأَنَّ الله بِعَمَلِ النَّاسِ لَرَاقِبٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَطَّعْنَا مِنْ دُبُرِهِ الْخُصُّلَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَ أَكْمَ نَبِيٍّ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَكْفُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا دُنَازٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ تَقَرُّبًا مِّمَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ صَدَّقَ كُلًّا مِّنْهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنة الله على الكافرين بسم اشتروا به من انفسهم اليتهم أن بما انزل الله ضيا ان ينزل الله من سمي على من يشاء من عباده سَدَاءٌ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَسْتَكْبِرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا مَا نَعُمُ الْكَلِمَةُ قَتَلُونَ أَن بِاللَّهِ مِن قَبْلِ أَن تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ أَمْرٌ مُّثَابًا ۖ فَمَا اسْتَقَمْتُمُ الْعَدْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن سَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ فَانتَقَمْنَا ۖ وَقَدْ وَأَن تَمْنَعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسَرُّوا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضًا بِكُفْرِهِم قُلْ سَمَا يَأْمُرُكُم بِالْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِفَةً مِّنْ وَمِنَ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا, فتمنوا لَوْ كَانُوا مِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَتَجِدَنَّ مَن أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَرَصٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُحِبُّونَ أَن يُشَاكُوا وَيُثَنُّوا وَمَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِلَّا وَهُمْ كَافِرُونَ وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَلَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِهَادِهِ وَجِهَادِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ حَشَمَ عَلَيْهِ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَمَتَاعِبُهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ انا عبد الله وملائكته ورسله وذبري ومن كان الله وعده للكافرين ولقد انزلنا منه ايات بينات وما يسر بما ان الفاسقين او كلما عامد عهدا نبذ من خليقهم انهم بل اكثرهم لا يamin ولن جاءهم رسول يُؤْلِمُنَا مَعَهُم نَبَذَ طَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَفَرُوا وَأُوهِمُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَشَاءُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُنْتَقِصِ لَيْمَانٍ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 وَمَا يُعَلِّمُهُ هَادٍ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَحْسَبْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يَتَفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ يُؤْذِنُ به بِهِمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اسْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسَّهُمْ بَأْسٌ مِن عَذَابِ رَبِّهِمْ إِنَّ دَاءَ يَوْمِئِذٍ خَاسِئُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا بُرْهَنَا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 ان لَا تَخْف من آيَةٍ أَوْلَى فِيهَا لَأَسِبَ خَيْرًا مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَهُ نَصِيرٌ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَجَاءَ رُسُلُكُمْ كَمَا أُتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ فَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَذَكَرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْجُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لَكُمْ قِسْبَارٌ حَتَّى مِنْ عِنْدِي بِأَنْ تُفْكِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَقُولُونَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَوْ نَصَارًا فِيكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ الْأَجْرُ عِندَ رَبِّهِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَسْمَعُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الذين لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قولهم فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَيٌّ يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُهُ وَتَعَالَىٰ في عَنْ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 اينما تولوا فثم وجه الله ان الله واقع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحان اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ذِي عِلْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَىٰ قَدِّرَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَال الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلُ قَوْلِهِم فَشَاهِدْنَاهُ لُبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا لِلْآيَاتِ قَوْمًا كَانُوا سَنَفْتَحُ فِيكَ دَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَن أَصْحَابِ جَهَنَّمَ وَلَن تُظْلَمَ عَن كَمْ يَهُودٌ وَلَمْ نَقَارَا حَتَّى تَكْتُبَ عَمَلَتَهُمْ والإيمانُ مُدَّ اللهِ والهُدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءت من العلم ما لك من الله من وليّ ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونهُ حق تلاوته اولئك يؤمنون بمن ييصدق بما اولىئك هم الخاسرون يا بني لِتَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي كُنْتُ ظَلِيلَكُمْ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَعُمُّ النَّاسَ لَا تَذِلُّ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ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 أَوْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أهله مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ هُلَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ربنا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يُرَضَّعُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن تَشَبَّهُ نَفْسَهُ وَانْقَلِبُوا إِلَى رَبِّهِمْ خَاسِرِينَ إِذْ قَالَ لَهُم رَّبُّهُمْ أَسْلِمْ قَالُوا أَسْلَمْنَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَاصْطَفَى مِنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِيَ يَعْقُوبَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إن إِنَّا وَصَيْنَا لَكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ام يكونتم شهداء إذ حضر يعقوبا لوت اذ قال لبنيما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم وإسماعيل وإسحاق الهًا واحدًا ونحن له مسلمون بِنكُم أُمَّتُكُمْ قَدْ قَالَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَصَالُوا لَهُ مِنْ دَمٍ أَوْ لَقَارَةٍ وَبَنِي مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ هاقوا يا عباد والاساط وماء دي يا موسى وعيسى ومن اوتي من من ربه لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن لهم مسلمون فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَيَدَاوَى اللَّهُ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِطْعًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ إِنْ أَتَّحَجُّونَ مَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًا أَوْ نَقَرًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَحْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ وَلَهُنَّ اللَّهُ وَنَزَّلُوا مُدِرَاتٍ مِن عِندِنَا تَحْمِلُونَ فِيكُمْ أُمَّةٌ قَدْ عَلِمَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَكُونُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَمَا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَلِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا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 إِنَّ اللَّهَ نَبِيُّنَا نَرَى وَجْهَهُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَائِلُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْوًا وَإِنَّ الَّذِينَ عَوْتُوا كِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ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 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ لَيُضِلَّنَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَذْكُرُ الْعَهْدَ إِلَّا نَكيرًا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يعرفون وَإِنَّ شَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَعْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ جَنَّتٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَكْتُبْكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان الله على كل شيء قدير وان حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وان انه لالحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل وَمَن حَنِثَ قَسَمَهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لا تَحْشَوْهُ وَاخْشَوْنِي وَلِأَنَّ مِنِّي نِعْمَةً عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تُنْفِقُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَسْمَعُ عَلَيْكُمْ وَيُبَشِّرُكُمْ وَيُذَكِّيكُم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا وَأَنَا مَهْلُؤٌ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّلَامِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَوَارَبَّكُم مَّصِيبَةٌ مّن تَعْلَمُونَ قَالُوا, قالوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَى الْيَقِينِ صَلَوَاتٌ رَّبِّنَا وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ والمضوه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلاحنا على ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 ان الذين تابوا واصلحوا وامنوا وصدقوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وما كانوا هو الكفار اولئك عليه لعنه الله والملائكه ومن الناس اجمعين وارب لا نقصت عنه العذاب ولا هممهم ضل و الههم واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم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 اَحْيَاهَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا كُلَّ جَبَّاتٍ وَصَفْرٍ فِي رِيَاحٍ وَالسَّحَابِ الْمُصْفَرِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَحِبُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْبَدًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فَإِن يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَرَى الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَعُ الْعَذَابَ وَتَضَطَّرَ بِهِ الْأَشْقَى وقال الذين اتبعوه له ان لنا شره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يدهي الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بحارجين من النار يا ايها الناس اتقوا من فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ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 ومَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ طَائِرًا مَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يوم الذين آمنوا قل يوم قنباتنا رزقناهم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما يؤكل بالله غير الله تَنَزَّلُ الرَّوْعُ وَالرَّعْدُ وَلَا عَادِ وَلَا عَابِ سَمِعَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ رَقِيبٌ وَحِيم إِنَّ الْمُنَجِّينَ يَسْكُنُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَغْنُونَ لَهُ فَمَن ظَلَمَ أُولَٰئِكَ, أولئك ما ياكلون في بطونهم ايلا منا ولا يكلمهم الله يوما قيامه ولا ندخيهم ولا منهم علب ان قلائسا الذين اشتروا الضلاله بالضلاله والعذاب بالمغفرة فَمَا اصْبَرُهُمْ عَلَى الْمَنِّ ذَلِكَ بِأَنَّ الله نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا في الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 وَآتِ الْمَالَ على حُبِّهِ لِوَنِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين فقدوا وأولئك هم المستقيم لِيَنَهَا مَن فَتَبَعَ عَلَيْكُمْ قِطَاعُ فِي فَسَلا الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُتِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِيبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْشُونَهُ مِنْ رَبِّكُمْ ورحنة. فَمَن يَعْتَدِ بِعُدْوَانٍ كَطَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي إِصْلَاحِ حَيَاةٍ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَزَكَّوْنَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا فَقُونَ عَلَى الْمُفْتَرِينَ ثُمَّ دَبَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خاف مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم سَلَامًا اعلم ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقيموا اياما محدوده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 ان كنتم تعلمون ما هو مدار الذي ذلك القرآن مبين للناس وليلات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهره فليطان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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُخْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَأَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا دَعَوْتُمْ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَجِرُكُمْ وَاتَّقُوا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 وَمَنِ انْتَهَى فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلون فريقا من اموال الناس بالباطل اثم واهن تعلمون يتمنونك عن الاهل وَلِيَ نَوَافِعُ النَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الدِّينَ كَمِنْ جُمُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْيَتَامَى مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 ولا تقاتلوا من دخل المسجد الحرام حتى يقاتلواكم في الدين فان قاتلكم فقتلوه كذلك جزاء الكافرين فامئنكم فإن الله غفور رحيم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الشَّهْرُ حَرَامٌ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِطَافٌ وَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنصِفُوا فِي كُلِّ حُكْمٍ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَإِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَيَبْلُغَنَّ بَيْنَ ذَلِكَ رِجَالًا كَثِيرًا وَيَجْعَلُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ يَفْعَلُ ان كان منكم من يضن بون فعليه اذن من راسه ففدله من صيام او صدقه او نسك فاذا انتم فمن استعد العمرة الى الحج فما استيسر من الهديه فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ في فِى الْحَجِّ فَسَدَاعَتَيْنِ إِلَىٰ وَجَاءْتُمْ فَنِكْعَشَرَةٍ كَامِلَةٍ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا مَا وَعَدَ بِهِ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ نَّحْوُ مَا تَعْتَدُونَ فَمَن صَرَفَ فِي الْحَجِّ فِ مِنَ الْحَجَّةِ نَفْسَهُ وَلَا قَصْوَاً وَلَا جِدَالاً فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَدَاوَوْا فَإِنَّ خير وَتَقُولُ يَا أُناسُ مِن أَلْبَانِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا آتَتْكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فَسَبِّحُوا لَهُ وَنَحْنُ مِن وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاكْفَرُوا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ قَبِيلَ يَمِينِ اللَّهِ ۚ إِنَّمَا فِي بُيُوتِهِمْ مِنْ حَيْثُ أَذَاهُ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ فإذا لا قام بن ناستكم تذكروا وهك ذكركم آباؤكم أو أشد ذكرًا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 إِنَّ لَهُمْ نَصِيبًا مِّمَّا كَتَبُوا وَاللَّهُ سَمِيعُ الْحِسَابِ وَالْكُبْرُ لِلَّهِ إِنَّهُ مِنْ مَحْدُودَاتِ فَإِنَّ عَجَلَتَهُ يَوْمَئِذٍ لَّنَائِسٌ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِلَّا عَلَيْهِ لِمَنِ ارْتَقَى وَاسْتَقَاهَا وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ وقال ومن في حياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخطا واذا تولى تعالى الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والنبات والله لا يحب الفساد فَإِذَا فِيلٌ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخْلَفَهُ عِذَّةٌ بِالْإِذْنِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِضِلَّةٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يا اِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخَلُوا فِي السَّلَامَةِ فَشُكْرًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَّتْ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ وَمَا دَائِنَةٌ تَسْعَمُ يَعْلَمُونَ أن أَنَّهُ وَعِيدٌ خَطِيرٌ فَيَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غَلَظَةٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ نُقُبِّلُ الْأَمْرَ وَإِنَّ اللَّهَ سُورٌ أَمِينٌ ذَلِكَ الْبَيِّنَاتُ إِنَّ كَمْ أَسَيْنَا مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَا يَدْرِي الله من بعد ما جاءته فإن اللَّهِ إِلَّا هُوَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَيَنَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا الحياة الدُّنْيَا يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا عَذَابًا مَّنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَالَّذِينَ يُضِلُّ فَلَن جَعَلَنَا فِي أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ فَتَبَعَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَتَبَعَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا وَنَخْتَلِفُ فِيهِ إِنَّ الَّذِينَ يَخَافُونَ مِنْ دَخَلٍ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ دَارًا بَيْنَهُمْ فَتَجَاءَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا نَخْتَلِفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِابْنِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ انسان كده توم ادخل الجنه ولم ما يحكم مثل الذين طلوا من قبلكم نكتموا الداء والضراء والله وجبل حتى يقولوا وكول والذين امنوا معهم نصر الله الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فلوان بين والاقربين واليتامى والمساكين والمسكين وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَيَجْعَلَنَّكُمْ قِبَالًا وَهُوَ كُرْمٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَمَا يَعْلَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ الْقِتَالُ كَبِيرٌ وَقَوْلُ دُونَ نَسَبِ لِلَّهِ وَقُطْعُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يزالُ الْمُنَاطِقُونَ حَتَّى يُرَدُّوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ انْتِصَامًا ومن يرتد منكم عن دينه فيمات وهو كافر فؤلاء فؤلاء حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين آمنوا والذين هاجروا ودانوا في تذليل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسالون فعلي قهر الملك قل فيما اسمك كبير وما نافع يُرْسِلُهُمُ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِ النَّاسِ وَيَسْأَلُونَ كَمَا يُرْقُونَ قُلْ عِزٌّ كَذَلِكَ يَجُنُّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا عن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لم وانت تخالفهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم وله كل اللهم ارحمتك ان الله عزيز حكيم ولكن انتفع المشركه حتى يؤمن ولا امة مؤمنة غير مشركته ولو أعجبتكم ولا تنفع المشركين حسن اؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اولئك يدعون الى منا والله يدعو الى الجنه والنغفر به ابنه ويدين اياته للناس علمهم يتذكرون ويسالونك عن المحل هو الما تعتبر منك اثم المحل ولا تقربوهم حتى يطهروا فاذا تطهرتم فاتوه من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نَسَاهُمْ حَرْفُ اللَّهِ فَتَاهُ حَرْفُهُمْ أَنَّهُمْ وَقَدِمُوا أَنفُسَهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَائِكَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولا تبعوا الله ان عربا ايمانكم ان تكذبوا وتستقوا وتصلحوا بين الناس والله سنعن الذين لا يؤاخذكم الله بالظن انما تنكلون ولكن يؤاخذكم بما تسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلمون من متاعهم ترقبوا اربعه اشهر فانشاء فان الله غفور رحيم وان عدم الطلاق فان الله سميع عليم وَمَن يُطْلِقْ قَاطُ يَتَرَدَّصَنَّ بِأَنفُسِهِ مِنَ ثَلاَثَةِ قُرُونٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُم أَن يَفْتِئِنَ مَا خَلَقَ اللهُ مُحْيِيًا أَرْحَامًا مِّمَّنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ بِوَدْهِ نَفْسِهِ لَنْكَ إِنْ أَرَادَ إِصْلَاحًا وَلَمَنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَى النَّذِ النَّحْرُ وَلِلْغِذَالِ عَلَيْهِ نَجْرَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يا انسات بنعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمهم شيئا الا الا ان يقاصا الله فيما حدود الله فَإِنْ نَسْتَوْفِ نَأْتِ لَنُثِيلَنَّ حُدُودًا وَمَثَلًا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ مَنْفَدَةً إِنْ كُفُودُ الله لَنْ تَحْدُوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَنَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا حَتَّى تَمْحِيَ حَزَمَ جَنُوبِهَا فَإِنْ طَنَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَرْجِعُوا إِنْ وَنَّتُمْ فَإِنْ وَنَّاءَ أَن تُصِيبَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَسْتَخِفَّنَّ بِآيَاتِ اللَّهِ ذِكْرَى نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَسْكِنُوهُنَّ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ إِذْنِ اللَّهِ وَإِنْ قُتِلْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا يَكُونَتْ أَعْمَالُكُمْ ضَائِعَةً إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعِظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ذلكم اذكاكم وعقومه والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولا كاملينا من اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود رزقهن ويكفوهن بالمعروف لا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ نِعْمَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الذين يتوسلون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن امنعت اشهرا وعشرا فاذا بلغنه اجلهم لاتلاقنا حالاكم فيما فعلتم في انفسهم نبئ محرمون والله بما تعملون بصير وَلَا دُnَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ به مِنْ ذِكْرِ قَوْمِ نُوحٍ إِذْ نَكَثُوا عَهْدَهُنَّ أَمْ تُنْكِرُونَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ وَلَا تِلْهَاتٌ وَعِيدُهُمْ سِرًّا إلا, إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا ولا تعذبوا عقبا كان في كثيب فان الغل كتاب واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحفظكم صحذروا واعلموا ان الله غفور حليم لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ عَرَّضْتُمُ الْمَطَامِعَ أَمَ لَمْ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَسِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الضَّعِيفِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُقْتِسِينَ وَإِنْ قُلْنَا قُتِلْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَتَمَسَّكَهُمْ وَقَدْ سَرَبْتُ لَهُمْ نَفْرًا فَنَسْلَمَ مَا كَرَبْتُ إِلَّا أَنْ يَعْقُون أَوْ يَعْقُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ مِنْكَ وَأَنْتَ عَالِمٌ أُضْرِمَ وَلاَ تَمَيِّزُوا بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سَأُنَبِّئُكُمْ بِالصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْمُصْطَفَاةِ قُومُوا لِلَّهِ صَائِمِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رِقَابًا فَإِذَا أَنْتمَ فَتَذْكُرُونَ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِضْرَارٍ فإن خرجنا فلعنا عليكم فيما فعلنا في أنخذ من المعروف والله عدل حكيم وللمطلقات مكانهن بالمعروف حقا على المقتين ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ أَلَمْ كَرَ إِلَى الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ مَاءَ الْجُدْرَانِ فَهُم أُولُو حَجَرًا الْمَوْتِ فَأَطَالَ لَهُمُ اللهُ مُلْكُهُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو تَغْرٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا وما في الولي في كذب الله واعلمه ان الله سميع عليم من يُؤْرِدُونَ ضَرَبًا حَسَنًا فَيُضَاعَفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن دَارِ إِصْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا يُقَالُونَ لَنَا إِنَّهُ مُبَعَثٌ لَمَا مَلَكَ نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ بَلْ عَاشَيْتُمْ إِنَّهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَن نُّقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا إِلَى فَلَمَّا تَبِعُوا عَلَى الْيَمِينِ مِثَالُكَ وَلَمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ دَعَاكُمْ قَوْمًا فَمَلَكَ قُلْ إِنَّمَا يَكُولُهُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سُلْطَانًا مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ والله وافي عليم وقال لهم نبيهم ان مايتهمسه ان ينسيكم التبات فيه سكينه من ربكم وبقيه لا ترى آل موسى وآل هارون تحملهم ملائكه ان في ذلك الايه لكم ان كنتم فلما خطا قالوا كذب بالجلد قال ان الله مذلكم بما يريد ثمن سرب منه فليتم ومن لم يطعنه فانه من يَشْرَبُ فِى غُرْفَةٍ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا تَجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا نَعَمْ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُودٍ قَالَ النَّبِيُّ لَيَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُو رَبِّهِمْ فِئَتَيْنِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا فِيهِمْ وَقُل رَّبَّنَا أَسْكِنَّا عِندَ بَيْتِكَ وَأْتِنَا بِالْحَقِّ وَتَفَقَّدْ أَقْدَامَنَا وَنَحْنُ مُسْرِعُونَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وعلمه مما يشاء وَلَا أُدْفَعُ مِرَاهَ النَّاسِ دَعْضَهُ بِدَعْضٍ فَتَدَكَّتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَدُّ فَضْلِ النَّالِ الْعَالَمِينَ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَتَنُوحُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 ولو شاء الله مقتسلا الذين بعدهم من بعد ما جاء اكمل بينات ولكن استلف فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتسلا ولكن الله يفعل ما يريد اي يوم الذين امنوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بين فيه ولا حله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا انت الحي القيوم لا تخذو سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يستعين بنده الا باذنه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 لا اتقوا سيدي وقدجنا الرسل من الرد فمن يثقر بالصاوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروه الوثقى لا تقان لها والله سميع عليم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 إِنَّ أَصْحَابَ الْمَارِجِ هُمْ فِي عَالِيَةٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَادَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي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 وكن الذي مر على قرنه وهي قاويه على عوصنا قال ان ما يحييها الا الله بعد موتها فاماته 100 عام ثم دعته قال كم له قال لبث يوما او بعض يوم مَا نَدْرِي مَا بِهِ اَصَابَهُمْ اِنْ هُوَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ آيَاتِنَا وَالذِّكْرَ لِلتَّذَكُّرِ وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِنَا وَالْحِكْمَةَ وَالتَّفْسِيرَ وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْفُرْقَانَ لَمَّا تَدَنَّيَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَنزِلْ لِي سَمَاءً مَّطَرًا فَتُحْيِيَ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قلبي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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يثبطون ما انفقوا من نوى ولا اد لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دَاوُدُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَنِيٌّ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 ثَنَتَهُ كَمَتْنِ فُقْوَانٍ عَلَى نِيرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْبًا لا يَقْلِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ومثل الذين ينافقون انمالم مدثر راء ان ربط الله وتسبيتا من انقفه كمثل الجنه بربه اصابها وابل ساتت اكلها رخيفا ان لم يصبها وابل فطر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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّرَّاتِ وَأَصَابَهُ الْخَبَرُ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضَاعَا وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضَاعَا إِذْ أَصَابَهَا ذَلِكَ لِكَي يَدبّنَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تُنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأرض وَلَا تَيَمَّمُ بِالْخَطِيثِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ عَلَيْكُمْ بِآخِرَتِهِ إِلَّا أَن تُغْدُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ والله يعطي من موفرة من فضله والله واسع عليم يقتل حكمة من يشاء ومن يقتل حكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اول الالباب وَمَا أَنْتَ قَتٌّ مِنْ نَفَقَةٍ أَمْ نَذْرٌ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِنْ تُبْدِ وَقَدْ كَافَتَ سَمِيعٌ وَإِن تُحْفِها وَتُحْفِيها الْفُطَرَ تَصِحُّ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم من سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِنَا تَعْمَلُونَ قَدِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَرَاسِلُنَا اللَّهُ لَا يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَسَنُلْقِيهِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ليس عقلا الذين اسروا في تبيين الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم المجانن او امنا السعث فتعرفون بسم ما من تعرفهم باسماهم لا يسالون الناس انتفاعا وما ينفقون من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار يَخَافُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى رَبِّهِمْ فَإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْعَدْلِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن تَمَتَّعَ بِالرِّبَا فَلَا يَقُومُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ ربه ومن عاد ثالاك اصحابنا هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اسين إن الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتموا الزكاه لهم أجرهم, لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا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 وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنظرة إلى إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاسْتَوُوا يَوْمَئِذٍ تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللَّهِ وَمَا تَوَسَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا خَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ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 إِذًا لَّسَنُّ نَرَى رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَقْبَلُ الشُّهَدَاءُ غَيْرَ مَا ولا تظن ان تكسب صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك حق عند الله واقرب الشهاده وابنا الا ترسابوا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 وَإِن تَصْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَهَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيؤتي لمن يشاء ويعذب من يشاء لله ما في كل شيء قدير آمن الرسل بما انزل اليهم من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل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 انتم مولانا فصرنا على الظلم كافل ايها الاخوه الكرام استمعوا واياكم الى هذا الشريف لا يعقبه كلام من مضاعكه عمران إِنَّنِي وَضَعْتُهُ عِنْدَ أُمِّهِ وَهَٰذَا لَهُ وَعْدٌ مِن رَّبِّي إِنَّهُ لَهُ تَعَذّرَ كَمَا فِي بَطْنِي مُخَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنك أنت